أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ينزغنك من ب ل ش ي ط ا ا ن نزغ ف س ت ع ذ ب ا ل ل ه إنه س م ي ع ع ل ي م إن الاسلاميه ذ ي ن ت ق و ا إذا م ه م ف تذكروا فإذا هم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 ف ا س ت موسوعه ع ا ل النابلسي م ر للعلوم الاسلاميه ن